أشهد أن محمد الرسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هذبه الوحي وعلمه جبريل وهداه ربه وصاحبته العناية ورافقته الرعاية وحالفه التوفيق وإنك لعلى خلق عظيم البسمة على محياه البشر على طلعته النور على جبينه الحب في قلبه الجود في يده البركة فيه الفوز معه قمة الفضائل ومنبع الجود ومطلع الخير وغاية الإحسان يظلمونه فيصبر يؤذونه فيغفر يشتمونه فيحلم يسبونه فيعفو يجفونه فيصفح يحبه الملك والمملوك والصغير والكبير والرجل والمرأة والغني والفقير والغريب والبعيد لأنه ملك القلوب بعطفه وأسر الأرواح بفضله وطوق الأعناق بكرمه صلى الله عليه وسلم صادق ولو قابلته المنايا شجاع ولو قاتلته الأسود جواد ولو سئل كل ما يملك فهو المثال الراقي والرمز السامي قمر تفرّد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله وتناول الكرم العالي ضنواله وحوى المفاخر فخره المتقدم فبربي صلوا عليه وسلموا